بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنذيكم من الرحمن الرحيم كتاب تصلت آيات موك آيات لقوم يعلمون فشيرا ونفيرا فأحرض أكتبهم فهم لا يسمعون وطاروا قلوبنا في أهنة مما وَمَن يَرْتَدِدْ عَن دِينِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ وعيهم للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أير غير قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَيَعَنُونَ لَهُ أَنْتَلَا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَاجَعَ فِيكَ رَاكِيَ مِنْ فَوْقِنَا وَفَارَكَ لا أقوى تحديد أضع في أي من زواء في السائد ثم pa e gauna